فَإِن كَنتَ دَجْتَ مِنْهُ مُشْتَافًا فَلِفَوْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُ وَجَاءَتْ قُرُونُهَ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُ وَمَن كَانَ حَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَخِيراً إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا